LABAYKA YA IMAMI LABAYKA YA IMAMI LABAYKA أدي لك دمائي لا أنت مي لغيرك لك سيدي التمائي يبقى الحسين نهجي والاسم كربلائي يبقى هواك شمس كي تعتني سمائي يبقى هواك شمس كي تعتني سمائي dikay anjaly dana mi dikay anjaly dana mi debay kay amami بقلبي لا تنقسي وتبرد لأن عاك كل حين دكفي فعاد مرقد نار لك بقلبي لا تنقسي لا وتبرد لأن عاك كل حين دكفي فعاد مرقد ما ما بخيت حياً حزني عليك يشتد أنا عاشق وقلبي في حبك توقف أنا عاشق وقلبي في حبك توقف بك سيد اهتمامي بك سيد اهتمامي لبيك يا إمامي لبيك يا إمامي We're gonna إذا عهدنا معاك نحن معك فاشهد نمشي على خطاك أرواح تذوب مولايا في هواك لا ننتمي لغيرك فمال لنا سواك أرواح تذوب مولايا في هواك لا ننت米尔 غيرك فما لنا سواك بك يا أتليك كلامي بك يا أتليك كلامي لببك يا إمامي لببك يا إمامي, لبيك يا إمامي <تصفيق> Läbi kei, jäimäni. Läbi kei, jäimäni. Läbi kei, دائما هم مع للعلت راي وانا عقلي لا أرتضي سواها I Ystävät, tämä on minun käsissäni. Tämä on minun käsissäni. Tämä on أمسى منار صدري دعب الفؤاد فيك مولاي أنت تدري أنا ليل وأنت يا ابن الأمين بدري أنا ليل وأنت يا ابن الأمين بدري بك ينجلي ظلامي بك ينجلي ظلامي لبيك يا إمامي لبيك يا إمامي لبيك يا إمامي لبيك يا إمامي لبيك يا إمامي الأداء بصوت الرادود الحسيني هشام العايد كلمات وألحان الشاعر الحسيني علي الدراعي مخرجا ومهندسا للصوت كرار الموالي, كرار الموالي. التصوير والمنتج أحمد الزيري